فأخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا منه قدرا فاخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من قلالها قنوان دانيه وجنات من أعناب والزيتون ورمان والزيتون ورمان مستبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة خلقهم وخرقوا له بني وبنات بغير عين سبحانه وتعالى مما يصفون بديع السماوات والأرض أن يفون له ولده ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.